كتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من رب كي تنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك يهتدون.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 وارجئنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجبعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون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 وَأَمَّا الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أَرَادُوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب أدنادون العذاب الأكبير لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها انا من المجرمين منتقمون ولقد اتينا موسى الكتاب فلا تكن في مريه من لقائه وجعلناه هدى لبني اسرائيل وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون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 أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض يرزي فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أَفَلَا يبصرون ويقولون متى هذا الْفَتْحُ إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون الله اكبر الله اكبر بسم الله, أكبر. الله أكبر. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 إن الأبرار يشربون من كأس كان بزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالندر ويخافون يوما كان شره مستطهرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا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 إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبل لحكم ربك ولا تطيع من آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا